الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نبدأ إن شاء الله في كلام على حكم النون والمين المشددة زين تكلمنا المرة اللي فاتت على أحكام النون الساكنة والتنوين وقلنا أن أحكام النون والتنوين أربع أحكام الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء وعرفنا كل حكم وذكرنا حروف كل حكم وأقولنا أمثلة تطبيقية للأحكام ديت ونكمل في أحكام الحروف الساكنة طبعا النون والميم المشدادتين هتبقى دخلة معنا في أحكام الحروف الساكنة لأن هي عبارة عن اضغام حرف ساكن في حرف متحرك، فهي المسألة مش هتخرج بره احكام الحروف الساكنة زي ما قلنا قبل كده إن شاء الله فنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حكم النون والميم مشددتين ونتبعها بالكلام على حكم الميم الساكنة واللام الساكنة بإذن الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله حكم النون والميم المشددتين قال النون والميم المشددتين يجب غنهما بمقداره حركتين والحركة قبض الأصبعي أو بسطه ويسمى كل منهما حرف غنة أو حرفا أغن النون والميم المشددة آآ آآ تأتي ممكن تأتي متوسطة يعني وسط الكلمة ممكن تأتي متطرفة في آخر الكلمة ممكن تأتي في اسم أو فعل أو حرف يعني النون مشددة مثلا كلمة الجنة, الجنة يبقى في غنة يبقى. هنتكع النون شوي وحنا بنطقها او على الميم مشددة لما نقنطع الميم مشددة. الجنة دي فوسط الكلمة في اسم الجن الجن دي فوسط في اخر الكلمة في اسم ومثالها في الفعل زي يمنيهم يمنيهم ده فوسط لايه فوسط الفعل هوت ظن ظن ده في اخر الفعل وفي الحروف زي ان ان تمام الميم زي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ده في وسط الاسم اليم اليم ده في اخر الاسم في الفعل زي يعمر مثله في في الفعل الميم المشددة في وسط الفعل يعمر يعمر يعمر وفي آخر الفعل زي هم هم ومثله في الحرف زي ثم ثم تمام قال والغنى لغتهم صوت في الخيشوم ده لغة واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم فهي ثابتة فيهما مطلقة ماشي كده يعني الغنه صفة لازمة للنون والميم الا انها في المشدد اكمل يعني هو بيبين كده بقى مراتب الغنه مراتب الغنه يعني اعلى مرتبة في الغنه وبعدين اللي بعدها اللي بعدها لغايه بنوصل لاقل مراتب لأقل مراتب الغنه فاعلى مراتب مراتب الغنه المشدد ماشي كده الحرف المشدد اللي هو المشدد اصلا مشدد يعني هو هو كده مشدد اصلا مش عباره عن اضغام ن ساكنه في في ن مثلا او ن ساكنه في م او م ساكنه في م ماشي لا هو الحرف يعني زي كلمه الجنه الجنه مش ما كانش في ن ساكنه وبعدين لا ما ادغامناش في ن لا ده هي اصلا كلمه الجنه ن مشدده اصلا اصلا هي هي كده وضعها كده ن مشدده اصلا يعني مش مش زي ما تكلمنا في احكام النون الساكنه والتنوين زي من من لا ده كانت نون ساكنه وبعدين ادغمناها في النون لا ده هي حرف مشدد حرف مشدد اصلا وهو مشدد اصلا ماشي كده قال في المشدد اكمل في يعني كده عندنا أعلى مرتبة من مراتب الغنح في المشدد وبعدين في كده يبقى أعلى مرتب الادغم بعد المشدد يبقى المشدد أعلى حاجة بعد دي المضغم سواء ميم في ميم أو نون في في ميم أو نون في نون ماشي كده وبعد كده في ال حالة الاخفاء المخفي المخفي حيبقى يبقى أقل من المضغم وأقل من لي وأقل من المشدد وبعد كده طبعا الاخفاء هيدخل فيه الالالالادغام يعني غنة الميم المخفى هتدخل معانا في ال في الاقلب هتدخل في الاقلب يعني المخفي هيدخل في اللي هيدخل في الاقلب غنة الحرف المخفي هيدخل في ال الاقلب لأنه عبارة عن غنة ميم مخفى وبعد كده الاقل من الحرف المخفي الغنة يعني أقل منه في مرتبة الغنة الحرف المظهر وأقل مراتب الغنة خلص في الحرف المتحرك بب كده هنقول ان مراتب الغنة كده بالترتيب من الاعلى للأدنى اعلى حاجة المشدد وبعدين المضم وبعدين المخفي وبعد المخفي الحرف المظهر وبعد الحرف المظهر أقل درجات الغنة وأقل مرتب الغنة عتبة في الحرف المتحرك بيقولوا تلك مراتب الغنة والظاهر منها في حالة التشديد والإضغام والاخفاء هو كمالها. يعني ده أكمل حاجة في الغن أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت وفيهما أصلها فقط يبقى اصل الغنة فقط أقل درجة فيها لكن في المشدد في المدغم في المخفي بيبقى كمال, كمال الغنة وكمالها بيختلف من المرتبة للتانية في المشدد أعلى وأقل منه المدغم وأقل منه المخفي قال ودليلها من التحفة قوله وغن ميما ثم نونا شنددة وسمي كلا حرف غنة بداء بس فيه تنبيه كده نراعي ان النون والميم المشددتين الغنة بتاعتهم طوان حتى عند الوقف يعني حتى لو حقف عليها بجيب الغنة بتاعتهم ماذا كده؟ يعني وقفت على كلمة الجن مثلا الجن يبقى في الغنة موجودة تمام؟ ما قفش عليها بدون غنة لا الغنة تبقى ثابتة حتى عند الوقف لان في بعض الناس لما يوقف على الحرف النون المشددة او الميم المشددة لو يقف اخر الكلمة يعني يقف عليها ما بيقتيش بالغنة لا يقتي بالغنة حتى عند حتى عند الوقف وطبعا زي ما قلنا قبل كده الغنة تفخم مع الحروف المفخمة في الاخفاء يعني وتلقق عند الحروف المرققة في الاخفاء زي ما أتكلمنا قبل كده في إخفاء النون السكنة أما أحكام الميم السكنة ده الحرف الثاني من الحروف السكنة احنا خلاص فتكلمنا على ليه على النون السكنة الحرف الثاني من الحروف السكنة اللي عايزين نتكلم على أحكامه الميم السكنة وهي أسهل شوية في الأحكام من النون السكنة أحكام الميم السكنة تلتة أحكام هل قلناه النون السكنة اظهار اضغام اخفاء وهنقضت أول ثلاث أحكام قلناهم دول اظهار اض وما فيهش إقلاب في الميم الساكنة بحكام الميم الساكنة الثلاثة الإخفاء والإضغام والإضغار طيب نشوف كلام الشيخ قال الميم الساكنة هي الخالية من الحركة كميم لم وكم ونتمه فهي حركة زي ما قلنا الحرف ساكني هي محممة متحرك هي الميم هنا ساكنة ما عليها هش حركة لا في ضم ولا فتح ولا كسر ولا قبل حروف الهداء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام هو جاب الألف اللينة قبل الألف اللينة طبعا للإيه؟ للشيخ سليمان والميم وإنتسكن تجي قبل الهجة لألف الليينة لذي الحجة إن هو لو جات الميم قبل الألف هتبقى مفتوحة فمش هتبقى ساكنة فمش هتبقى دخلة معنا في الدراسة في أحكام الميم الساكن فهو بيقول يعني إن أحكام الميم الساكنة تلات أحكام الأول الإخفاء وقد تقدم تعريفه ويكون عند حرف واحد وهو الباء يبقى ميم ساكنة بعدها باء حكمها الإخفاء وتصحبه مع ذلك الغنة، فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء، أخفية الميم ويسمى إخفاء شفوي لخروج حروفه من الشفة. يعني حرف الميم بيخرج من الشفة وحرف الباء كمان بيخرج من الشفة. هسمينا الإخفاء بتاع الميم الساكنة إخفاء شفوي لذلك. مثاله يومهم بارزون يومهم بارزون. فتكلمنا عن إخفاء الميم السكنة قبل كده لما تكلمنا عن الإقلاب إن النون السكنة بتتقلب لميم سكنة ونخفي الميم السكنة ديت عند الباء فتكلمنا عليها وقلنا إزاي بنعمل إخفاء الميم السكنة يوم هم بارزون إليهم بهدية وقيل حكماء الإضارة يعني في خلاف بين أهل الأداء في الميم السكنة إذا وقعت قبل الباء لكن جماهير أهل الأداء على إن حكمها حكمها الإخفاء تمام؟ قالوا الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب في, في, في القلب، اللي هو حكم النون الساكنة لما يجي بعدها باء القلب أو الإقلاب يعني آه باتفاق أهل الأداء إن الميم الساكنة المنقالبة عن النون حكمها الإخفاء عند الباء فهو بيقول طب خلاص، إعنا متفقين إن الميم الساكنة ديت نخفيها عند الباء لما تقلب عن النون. طيب ايه الفرق بين الميم الساكنة الاصلية والميم الساكنة المقالبة عن النون هي كده ميم ساكنة وكده ميم ساكنة وده الاصح اللي هو ان حكم الميم الساكنة اذا جاء بعدها باء حكمها الاخفاء قال وجه الاخفاء انه ما لما اشترك في المخرج وتجانس في بعض الصفات ثقل الاظهار المحض والاظهام المحض فعودي له إلى الإخفاء وشاهده من التحفى قوله فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء طيب الثاني الإضغام الثاني الإضغام إضغام الميم السكن وجوبا ويكون عند ميم مثله يبقى لما تيجي ميم سكنة بعدها ميم نضغم الميم السكنة في الميم التي أتت بعدها نحو خلق لكم ما في الأرض خلق لكم ما لكم ما الميم بتاعت لكم ألغمناه في الميم بتاعت ما وبقت ميم واحدة مشددة ألغمناهم في بعض خلق لكم ما في الأرض سواء كانت هذه الميم أصلية كما تقدم يعني أصلية يعني هي أصلها ميم أصلا خلق لكم هي ميم أصلا أما قلوبة عن النون الساكنة والتنوين مثل ميم مهين يعني من ألبنا النون ديت لميم بقيت ميم فبقيت دي دلوقتي ميم مقلوبة عن نون مش أصلية مش أصلها ميم لا ده هي كانت نون وحولناها الميم فبيقول سواء كانت كده أو كده هتبقى نضغم الميم دي في الميم دي سواء هي ميم أصلية أو الميم الجديدة اللي احنا اللي كان أصلها نون هنضغمها برضو في الميم التي قدت بعدها فتبقى ميم مائم مهين فبقى عندنا دلوقتي ميم ميم مائم و مائن عن إذا بالنون بتاعت النون ل ميم برضو وندغم الميم دي في الميم دي بقت ماء مهين فبقي عندنا ميم مضغمة في من ماء وفي ماء مهين ويسمى إضغام مثلين صغير ويسمى إضغامه ويسمى إضغام مثلين صغيرا يعني اضغام الميم في الميم حنسمي اضغام مثلين صغير وسمي اضغام مثليني صغير مثلين لأن دول حرفين مثل بعض الميم والميم وصغير ال زي ما حياتي بعد كده إن شاء الله لما نتكلم على أحكام الاضغام حنقول إن في اضغام صغير وكبير ومطلق الصغير لما يبقى الحرف الأول ساكن والثاني متحرك إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك بدها بنسمي اضغام إيه اضغام صغير كما سمي ضغاما بغنة كذلك اللي هو في الميم الساكنة والتنوين ويلزم الاتيان ويلزم الاتيان بكمال التشديد وإضمار الغنة في ذلك وشاهد من التحفة قوله الثاني ضغام بمثلها أتا وسمي ضغاما صغيرا يا فتى الحكم الثالث والأخير من أحكام الميم الساكنة الإضمار واجبا من غير غنة عند بقية الأحرف بعنا عندنا الباء معها إخفاء الميم معها ضغام بقية الأحرف حبة معها إظهار وهي 26 حرفا ويكونوا في كلمة نحو تمسون يعني ممكن يجي حرف من حروف الإظهار بعد الميم الساكنة في كلمة وممكن يجي في كلمتين ماذا كده؟ في بعض الحروف لم يقع منها حرف بعد الميم الساكنة إلا في كلمتين بس تمام كده؟ وفي بعض الحروف وقع بعد الميم السكينة في كلمة وفي كلمتين، تمام؟ المهم أن أو أي حرف غير الميم والباء يقع بعد الميم السكينة حي حكمه الإظهار سواء في كلمة أو في كلمتين. وفي كلمتين نحو لعلكم تتقون تمسون ميم بعدها سين تمسون تبى واضحة كده مظهرة تمسون بعدها تأ لعلكم تتقون وسمى إظهارا شفويا، إظهار شفوي وردوا لي إن الميم مخرجها من الشفتين البخفاء الشفوي بتاع الميم الساكنه يظهر شفوي بتاع النيم الساكن وقد نبه صاحب التحفه على هذا الاظهار عند الواو والفاء مع دخوليمه في بقيه الاحرف لالا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء لاتحادها مخرجا مع الواو يعني هي الباء من الشفتين واخفين عندها الميم اللي مخرجا من الشفتين برضه طب ما هو الواو برضه مخرجه من الشفتين تمام الواو المتحرك طب هنخفيها لا مش هنخفي الميم عند الواو لا هنظهرها الاتحادية مخرجها مع الواو وقربها مخرجها من الفاء الفاء مخرجها من طرف من بطن الشفه السفلى مع أطراف الثنايا العليا ففي تقارب في المخرج مع ايه مع الواو ومع الميم فخلاص يبقى لا هتخفى ولا هتضم الباء الميم لا ستضغم في الواو ولا الفاء ولا ستخفى عند الواو أو الفاء ولا تضغم كذلك الميم يعني في الفاء في مقاربها اللي هي الفاء من أجل الغنة التي فيها لأنها لو اضغمت لذابت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت لذلك ولا تضغم أيضا في الواو وإن تجانس في المخرج خوفا من اللبس فلا يعرف هل هي ميم أم نون ولا في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء ولا يضغم القويف ضعيف ولا يسكتوا عليها القارئ كما يفعل بعض الناس خوفا من النحو الإضغام والإخفاء. يعني احنا بنحاول نعلل الأحكام اللي في في علم التجويد لكن قد يكون في بعض الأحكام تخرج عن القاعدة يعني هو احنا قلنا قبل كده إن لما يبقى فيه في في زي ما تكلمنا قبل كده في حكم النون الساكنة. إن لما بفي تجانس وتقارب ممكن يبى فيه إضغام ممكن يبى فيه إخفاء تمام لكن في بعض الأحيان ممكن يبى فيه حروف يبى فيه بينها وبين بعضها تجانس وممكن يكون فيه بينها وبين بعضها تقارب ولكن لا يحصل على الإضغام ولا الإخفاء لي لأن الأصل في الأحكام كلها وفي الأداء أداء الكلمات القرآنية يعني كله الـ التوقف الأصل فيها الرواية ان ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يثبت فحتى لو جه حرف من الحروف ديت وكنا عاملين له اضغام او اخفاء في موضع بسبب قرب المخرج او التقارب او التجانس ممكن يجي بعد كده في حرف تاني ويبقى فيه تقارب وفيه تجانس وبرده ما نعملش ليه ما نعملش الاضغام واللي خلي انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم ذلك. فالأصل في كل حروق الكلمات القرآنية في أداء الكلمات القرآنية هو الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلوين كان يعني في محاولة للتعليل الاحكام حتى يكون يعني أحكام معللة منطقية تثبت وتعلق في الذهن قال ولك شاهد الإظهار من التحفة قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحضر لدا ووين وفاء أن تختفي لقربها ولاتحادي فاعري دي أحكام الميم الساكنة عندنا الحكم الحرف الثالث الثالث من الحروف الساكنة وهو الأخير من الحروف الساكنة اللام الساكنة عندنا نتكلم عن النون الساكنة نتكلم عن الميم الساكنة نتكلم دلوقتي عن اللام السكنة هو قسم اللام هنا للم أل ولام الفعل وهيتكلم في النص على لام ال... الاسم ولام الحرف في... في وسط الكلام يعني فهو كده قسمها لإيه قسمها ب... بطريقة معينة لام أل لام الفعل لام الحرف لام الاسم ماشي كده في بعض الناس يقولوا لا هي لام اسم ولام فعل ولام حرف وبعد كده يجيب لام أل مع لام الاسم لأن أل لا تدخل إلا على الأسماء يعني مش مش هنختلف في طريقه التقسيم كتير لكن ايا كان فهي احنا هنستوعب الايه هنستوعب دي او دي بالاحكام احكام لام قالوا لام الفعل قال لام ال هي لام التعريف وهي زائدة عن بنية الكلمة سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين ام لم يصح نحو الذي والتي يعني يعني هي لام ال لام زائده خلاص احنا عندنا لام الاسم في اصليه وفي زائدة ماشي كده أصلية يعني هي من بنية الكلمة تمام من بنية الكلام مش مجزأة إذا الزائدة دي زي ما هو بيقول كده هي صحة تقريد الح الكلمة منها تمام فتبقى نسميها زائدة غير لازمة او لا صحة تقريد الكلمة منها تبقى اسمها زائدة لازمة يعني ايه لا صحة تقريد الكلمة يعني هي كل الكلمات اللي جت في القرآن بقل جت آآ مجرد عنها، يعني ما انفصلتش آل عن الكلمة دي في اي كلمة من كلمات القرآن بل ولا في اللغة حد ماشي كده فيقول ان صح تجريدها يعني هي زائدة غير لازمة زي المحسنين كلمة المحسنين آآ آل ممكن تيجي مع المحسنين وممكن ما بدكيش بكلمة المحسنين من غير قال وتأتي في اللغة كذلك لكن الذي والتي واليسع ديت آل زائدة ولكن لازمة يعني ملازمة للكلمة دي على طول ما تنفكش عنها ما تنفصلش عنها ماشي كده والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة يعني هو هيتكلم عن الزائدة غير اللازمة الزائدة غير اللازمة ولا قبل حروف الهجاء حالتان الأولى الاظهار ودي حنسميها اللام القمرية عند أربعة عشر حرفاً مجموعاً في قول صاحب التفعه التحفة ابغي حجك وخف عقيمه وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء يبقى أي لام أل تأتي قبل هذه الأحرف تظهر الأمثلة زي الأرض أل أل أل, أل يبقى كده مظهرة هي توضحة بينة الأرض البيت الغفور، الحليم، الجبار، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القيوم، اليوم، الملك الهادي فإذا وقعت اللام قبل حرفه من هذه الأحرف وجب إظهره وسمى إظهارا قمريا واللام قمريا وسمى إظهارا قمريا وإحنا <تصفيق> مر معنا كده إظهار حلقي بتاع النون الساكنة ومر معانا إظهار مطلق بتاع حروف الإضغام إذا أتت بعد النون الساكنة في كلمة ومر معانا إظهار شفوي اللي هو إظهار الميم عند حروفها الميم الساكنة ومعانا دلوقتي إظهار إيه؟ إظهار قمري طيب الثانية الحالة الثانية اللي لام قال عند أربعة عشر الإضغام عند أربعة عشر حرفا مرموزا إليه في كلمة هذا كلمة هذا البيت طب ثم صل رح من تفوز ضف ذن عم دع سؤا ظن زر شريفا للكرم ويطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذل والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام وياك الأمثلة لكل حرف يبقى أي حرف من الحروف دي لو وقع بعد لام آل يضغم آل اللام فيها زي, زي الطيبات الطيبات هنقوم جايين ألبين اللام لطاء ووادغامن الطاء دي في الطاء طيبة أط مش آل طيبة لأ الطيبة بقى الطاء مشددة الطاء دي عبارة عن إيه لام قلبناها الطاء والطاء الك اللي الكلمة نفسها الثواب برضو نفس القص هنقلب اللام لثاء وهكذا في باقي الأمثلة ونضغط اللام دي اللام الجديد الثاء الجديدة اللي هي منقلبة عن لام أصلاً نضغطها في الثابت الثواب الصادقين الصادقين الرحمن الرحمن التواب الضالين الضالين اخد بالي ان بقى ايه بقى عندي حرفين حرف ساكن وحرف مشدد حرف الساكن ده اللي هو مقالب عن اللام اضغمناه في الحرف المتحرك اللي بعدين الذكر الناس الداعي السميع الظانين الزبور كلها مفيش لام اللام لا تنطق الشافعين الليل فإذا وقعت اللام فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إضغامه ويسمى إضغاما شمسيا واللام شمسية وسميت اللام الأولى المظهرة القمرية على طريقة التشبيه فشبعت اللام بالنجوم وحروف إبغي حاجك وخفع قيمه بالقمر بجمع الظهور في كله وسمية اللام المضغمة الشمسية تشبيها لللام بالنجم أيضا والحروف المهموزة إليها في البيت بالشمس بجمع الخفاء في كل هذا في لام قل يعني محاولة ورده لإتعليل التسمية المهم أما لام الاسم الأصلي إحنا دلوقتي اللام دي لام زائدة لام قل لام زائدة وتفهم هي زائدة بس الزائدة غير لازمة يعني ممكن تحذف من الحرف وتعزف من الكلمة والكلمة اه تتقال اه من غير قل طيب لام الاسم الأصلية بقى يعني مش زي دي لام أصلية فحكمال إظهار مطلقا لأن لام الاسم الأصلية لا تأتي إلا في وسط الكلمة ف وما بيجيش في وسط الكلمة في لام الاسم بعدها لام أو را زي سلطان سل سبيلة بتطنطق أهيات مظهرة هي سل سبيلا السناتيكم الوانكم. أما لام الفعل فيجب إظهاره كذلك. ماضيا كان الفعل ماضيا كان الفعل نحو التقى التقى لام الفعل الماضي ساكنة أم مضارع نحو يلتقطه أم أمر النحو قل وهذا إذا لم يقع بعدها لام أوراء. بالنسبة للفعل الماضي مش هيقع بعد بعد لام الفعل لام أو رائق لأن اللام أو الراء اللام بتاعت الفعل الماضي اللام بتاعت الفعل الماضي تأتي ساكنها في وسط الكلمة في وسط الفعل مش هتأتي في الاخر مافيش لام فعل ماضي ساكنها جه بعدها في وسط الكلمة لام أو رائق أما الفعل المضارع فإذا كانت اللام في آخر الكلمة والفعل هايبيه مجزوم وقع بعده لام أو رائق وكثلك فعل الامر بمبني على السكون ويقع بعدين لام او را طيب هذا اذا لم يقع بعدها لام او را وإلا وجب الاضغام للتماثل في اللام والتقارف في را نحو قل لكم قرب. قل, قل فعل امر مبني على السكون واللام بتاعته الساكنة جيه بعدها لام فنضمم اللام دي في اللام دي تبقى قل قر قل, قل, قل لكم قل لكم وقل ربي او القر قر قر ربي ماشي كده هننقل اللام لراء اللام دي في الراء هننقل اللام لراء الراء دي الراء دي في الراء بتاعه رب قرب كده المضارع اللام بتاعته في آخر الكلمة ومجزومة زي يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار يجعل لكم يجعل لكم فاللام هنا ساكنه وجي بعدها لام فنضمها نضم اللام دي في اللام دي لكن غير اللام والرأ خلاص خلاص مش هيبقى فيه اضغم هتبقى اظهر يبقى اي لام في في الفعل وقع بعد اي حرف غير اللام والرأ يبقى خلاص هتبقى, هتبقى مظهرة تنبيه اظهرت اللام في الفعل عند النون ولم تضغم فيها نحو قلنا جعلنا لان النون لا يضغم فيها حرف اضغمت فيه حرف اضغمت هي فيه من حروف يرملون يرملون فلو اضغمت لازالت الألفة بينها وبين أخواتها الألفة بينها بي بين اللام يعني وأخواتها اللي هي حروف الإضغام أما إضغام اللام في النون نحو أنس النار إحنا أضغمنا اللام في النون أيضا فلكثرة دورانها ومثال ومثل لام الفعل في الإضار لام الحرف يبقى هو كده خلص لام الاسم ولام الفعل ودخلنا في لام الحرف دلوقتي ولم يأتي في القرآن لام حرف غير في هل وبل فقط نحو هل ترى بل طبعا فدي مظهرة ودي مظهرة ماشي كده هذا إذا لم يقع بعدها لام أو را كذلك يعني بإجمال كده إن أي لام سواء اسم أو فعل أو حرف لم يقع بعدها لام أو را فهي مظهرة وأي لام سواء اسم أو فعل أو حرف وقع بعدها لام هتبقى ايه أوراق هتبقى مضغم ماشي فكده لام هل وبل لو أقع بعدها لم أوراق هتبه مضغمة طيب مثاله هل لكم هل لكم لا ما هي تتعت هل وقع بعدها لم هل لكم هو جاب بل رانا بس بل رانا عندنا في حفص مش مش هتبه تصح مثال لذلك وهو عقب يعني بعدها فكان الأولى ان لا يأتي بمثال اللام على الرأف في ذلك يعني يعني ممكن يغني عنها برا فعه الله إليه لكن بل رانا ديت مش هتصح حت مش كمثال لان عندنا حفص بيسكت على اللام والسكوت يمنع الإضغام وق إيه يعني ايه كلا بل ماشي كده آآ رانا حتب فيها سكوت سكو سكو سكت والسكت يمنع إيه يمنع الغام كلا بل رانا على قلوبين فمش هتضغم أصلا يعني إلا أن حفصاً له علم بل أرانة سكتة لطيفة والإضغام يمنع السكت أو الصحبة والسكت يمنع الإضغام يعني وبالمناسبة فلا السكت كذلك على ألف عوجة من أول سورة الكهف وعلى ألف مرقدنة من سورة ياسين وعلى نون من راق من سورة القيام وذلك لأن الوصل من غير السكت يوهم خلاف المعنى المراد والسكتة تدفع هذا التواهر يبقى هل لكم ده خلاص مثال لوقوع اللام بعد بعد هل ومثال لوقوع اللام بعد بل زي قول عز وجل بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب ومثال وقوع الراء بعد بل بل رفعه الله إليه ولم يقع في القران راء بعد كلمه هل لذلك لم يضغم لم تضغم لام هل في في الرأى لأنهم يقع رأى في القرآن بعد هل طيب قال وإليك شاهد ما تقدم قال صاحب تحفة الأطفال للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أو فلتعرفي الاثنين صح يعني قبل أربع ما عشرة خذ علمه ونبغي حجك وخف عقيمه ثانيه ثانيهما إظهامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعي طيب ثم صر من تفز الذان عم دع سوء أظن نزور شريفا للكرم ولا لولا سمها قمريّة ولا ملخرة سمها شمسيّة وأظهرنا لا فعل مطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى بعد ما خلصنا لام است لام استكنا بحنا كده وصلنا لنهاية الكلام على أحكام الحروف استكنا وده زي ما قلنا موضوع من المواضيع الكبيرة في التجويد اللي هي أحكام الحروف الساكنة تكلمنا على النون الساكنة وقلنا ان لها أربع حكام الإظهار والإضغام والإخفاء والقلب أو الإقلب وقلنا ان الميم الساكنة لها ثلاث حكام اللي هم إظهار وإضغام وإخفاء واللام الساكنة لها حكمين فقط الإظهار والإضغام بهما أربعة في النون ثلاثة في الميم اثنين في اللام وبذلك بحنا انتهينا من حكام الحروف الساكنه نبدا ان شاء الله وبعد كده في الموضوع الثاني الكبير من مواضيع التجويد اللي هو مخارج الحروف وصفات الحروف ان شاء الله في المره القادمه نتكلم عليهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين